Aguzu bi Allah min al shaytanir rajim. Bismillahi rahim Alif lam mim. Qad. Kitabun.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 والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك, فأولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا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 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا, إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين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 وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما, وأقول لكما إِنَّ الشيطان لكما عدو مبين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 قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا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 ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون ولا يدخلون الجنه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 ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها, أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا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 فاليوم نساهم كما نسوا لقاء هذا فاليوم نساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون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 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى, ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بِأَمْرِهِ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 والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبدوا الله ما لكم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 قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أواعجبتم أن جاءكم ذكر من ربيكم على رجلا منكم ليوم ذركم ليوم ذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون.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 سميتهمها أنتم وأباؤكم ما نزل الله سميتمها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إن معكم من المنتظرين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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن امن منهم لمن امن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فانظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ من رَبِّكُمْ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 وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وملئه فَظَلَمُوا بِهَا فانظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا, وجاءوا بسحر عظيم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 لا انقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لا اصلبنكم ثم لا اجمعين قالوا اننا الى ربنا منقلبون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 إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ ويستحيون نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ من رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ووعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه, فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع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 فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أَفَاقَ قال سبحانك تبت إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ المؤمنين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 قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخ الله في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين تأخذ العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين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 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا،, إنا هدنا إليك قال عذابي أُصِيبُ به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فَسَأَكْتُبُ عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا, والذين هم بآياتنا يُؤْمِنُونَ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 لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون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 فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا, وَأَخَذْنَا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلا لهم كونوا قِرَدَةً خاسئين وَإِذْ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم الْقِيَامَةِ من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمماه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 وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ مثله مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وظنوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ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 واتل عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَانْسَلَخَ مِنَّا فكان الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ شئنا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلى الأرض واتبع الْأَرْضِ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أَوْ تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بِآيَاتِنَا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فالاولائك هم الخاسرون ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أَعْيُنٌ لا يبصرون بها ولهم اعين لا يبصرون بِهَا لا يسمعون بها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 واذكر ربك في نفسك تضرعا الْجَهْرِ ودون الجهر من القول بالغدو والآصال, بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إِنَّ الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون